فضرب الرقاب حتى اذا اذخنتموهم فشد وثاق فشد وثاق فاما من نن بعد وان حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن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 7. Siyahdiyihim, veyükslíhubalahum, veyudhuluhumulj jönneta arrafahalahum, 8. Ya ayyuhalviyna ámanoo, in tönsür Allah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 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ هُوَ الَّذِينَ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ فَأَصَلَّمْنَ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 ك حتىََّانَ عَلَمَ المجاهدينينَ مِنْكُم وَصَّابِر وَلَ نَبُلُ وََّكُمْ حتىَ نَعَلَمَ المجَاهدينينَ مِنكُم والصابرين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 فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَنْفَالَكُمْ